لا إله إلا القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدني الصلاة. جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسهم رحمة أنه منع يعون به إن الحكم إلا لله يقص <تصفيق> الحتف وهو ورطة إلا لعلمها ولا يبتل في رمرة الأرض ولا أرضب ولا في كتاب és a